ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ما كثين فيه أبدا ويُنذر الذين قالوا تخذ الله ولدا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 وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لن ندعو دونه لقد قلنا أولئك قوم نتخذ من دونه آلهة لولا يأتون عليه بسلطان بين لولا يأتون عليه بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلَـئِكَ الْكَهْفِ يَشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ الرَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئَ لَكُم وَيُهَيِّئَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَاقًا وترى الشمس إِذَا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفَ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ إن يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُ إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ اعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا وأن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنو عليهم بنيان ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب رجماً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن ربي لأقرب من هذا رشدا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 أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم مِنْ نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحد ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك ما لو و ولدا فعسى ربي ان ياتيني خيرا من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 وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربى أحدا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 مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء كما إن أزلناه من السماء فاختلَط به نبات الأرض فأصبح هاشما تذروه الرياح.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 أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقولنادوا شركا يالذي نزعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مو بقاء ورأى المجربون أن رفضن أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرف ولقد صرفنا في هذا القرآن بالناس من كل مثل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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غُدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِينَا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 إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا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 Fäom tolle pohjat ideet. Ehle pohjat inistelpoamme. Ehle he, fee ebeu ai, ubayi قد ضف أقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 وأما الجدار فكان لقلامين يتين في المدينة وكانت تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أيبلغاه شدهما ويستخرج كزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا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 ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تقلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا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 قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا بَيْنَ بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْنَا يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن هم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم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 فَمَنْ كَانَ يَرْجُلِ قَائِرَبْبِهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدٌ